وَإِن نَّلُوطَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَذُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْنَا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 من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا لمَّا أَعْنَاهُمْ إِلَّا حِينٍ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونُ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثَ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ نِسْكِهِمْ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ وَإِن هم لكاذبون أصطف البنات على البنين